وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله للا في علاب أن تتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا وباب العقائد هو أهم, أهم الأبواب من أبواب العلوم وقلنا قبل ذلك كثيرا بوابة العلم اتقان العقيدة ان أردت أن تختبر رجلا في إتقان العلم فانظر إلى عقيدته الغريب كل الغريب أنه قد يتصدر من لا يحسن العقيدة على أنه أهل العقيدة. هذه المصيبة كبرى والله فالمسألة أن لا بد من إتقان أبواب العقائد لأن الإنسان لن يتعبد إلى الله إذا لا حق التعبد ولن يتعرف على الله حق التعرف حتى يتقن هذه الأبواب أيضا في الملمات في أبواب يعني هي من من من من العظمة بمكان من القوة بمكان من الخطورة بمكان ابواب ال والبراء أبواب القضايا الإيمان والكفر وهذه لا يحسنها كثير من الناس إلا ما يعني أجزم بأن ثلاث أرباع الساحة لا أحد يحسن فيها هذه الابواب يعني ما ما ما أبعدت وكثير ممن حتى يدرس هذه هذه لا يتقنها ولا يحسنها يعني كثير ممن تصدر ليدرس ابواب وقضايا الإيمان والكفر ولا يحسن هذه الابواب بحال من الأحوال هو عقيدته عقيدة خاربة هو عقيدة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة هو على عقيدة أشعارية ولا يدري أنه على عقيدة أشعارية فهذه مصيبة فالحق بأن أبواب العقيدة من الأهمية بمكان ونحن اليوم الحمد لله ما وعد في الكلام على كتاب الشرك وإيضا الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشعرة لأنه قد لبس على كثير من الناس على أن الأشعرة من أهل السنة والجماعة وأنهم امتبقون من طبقات أهل السنة والجماعة فلا صحيح نحن نخرج من الدائره والحق بأن الاشاعره من أهل البدعه والضلاله وليس من أهل السنة والجماعة وسنبين ذلك إن شاء الله كما بينا الأسبوع الماضي في الكلام على المفارقة العجيبة القوية بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في مسائل الإيمان يستتم لنا القول في مسائل الإيمان لتعرف الفرق يعني حتى لا تتعجب أن يخرج عليك رجل كما قلنا صاحب المطواح هذا ولا الترنح الذي يصلي لله بالرقص الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وكل حين لا تتعجب من هذا الرجل عندما يتجرى ويقع في الكبائر من الكبائر أو أنه يستبح أمورا عظيمة عند الله لا تتعجب لأن الرجل عقيدته هي هذه العقيدة العقيدة الخاربه عقيدة الاشاعره في باب الإيمان الذين لا يرون لفعل الكبير شيئا لا يرون بأن الصاحب الكبير أنه يعني يكون فاسقا أو أنه يستحق النار أو يستحق العقاب هذا ليس عنده بحلم الأحوال فلا تتعجب من فاتوى لمثل هذا الذي يعتقد مثل هذه العقائد الخاربة بأن يخرج منه مثل هذه الفتاوى لو علمت, يعني أو علمت كيف تفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة ما تعجبت وما اندهشت وأيضا لعلك بأن ظهر اللي في عليا تقف على بر الأمان كما قلنا وتسير سير الصالحين وإن كنت تمشي بطيئا فإ أنت قد تسير ما دمت وأنت تسير على الضرب فإنك ستصل أما انحثها عن الدرج فلن تصل بحال من الأحوال اليوم الاستامة تتم الكلام على السحر تكلمنا عن السحر وأن هذا من الشرك الذي وقع فيه أهل الجاهلية قبل الإسلام وقع في هذه العقائد الخرية عقيدة السحر. وكانوا يعتقدون في الكواكب والنجوم والجن والشياطين وتقربون عليهم من دون الله للا في علا اختربت عقائدهم قبل ما جاء نمسلم وجاء نمسلم ليغير هذه العقائد الخريبة وتكلمنا بالتفصيل على السحر وأن السحر كفر وأن السحر نوعان على القول الصحيح الذي قاله الإمام الشافعي فمنهم هو كفر أكبر ومنهم هو وسيلة إلى الكفر الأكبر وليس هو بذاته كفرا أكبر الغرض المقصود تكلمنا إلى أن وقفنا على حد الساحر وحد الساحر ضربة بسيف حد الساحر ضربة بسيف فاليوم إن شاء الله نتم الموضوع ونتم الأمر على هذا الباب السحر وحكم السحر نقول إخوة الكرام المسألة العزيزة التي نتكلم فيها الآن هي مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو النشرة ما أدري هل انتهينا من النشرة السؤال الماضي ما انتهينا منها النشرة حل السحر بالسحر السحر ده من الأدوية من الأدواء فكيف يكون له الدواء ونحن نعتقد اعتقادا صحيحا بأن ربنا لا في علماء أنزل داءا إلا أنزل له الدواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله أمر لا سواء للإجابة الاستحباب خلاف للأحناف تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام مع أنزل الله من دائن إلا أنزل له دواء فللسحر دواء فما دواء السحر هل السحر أو الرقى الشرعية أو الدعاء أو غير ذلك من العقاقير الطبية الحق بأنه ما من دائن إلا له, له عقاقير طبية بالتجربة تظهر عندما تمر سال أمره الطب فقد يكون من يعني المتخلين في هذا الباب فيدخل في هذا البيت فإذا العقاقير الطبية من من الطب الذي يتطبق به الإنسان أيضا الرقى الشرعية وهذا الأصل الأصل أصيل في حل السحر بالرقى الشرعية لسيما ان السلام قد صحر على الراجع الصحر كما سنبين وهو طبب من الملعكة بالرقية الشرعية وايضا حل السحر بالسحر حل السحر بالسحر من باب الدواء لهذا الداء وهو الذي يسمى بالنشرة وهل النشرة تصح ام لا تصح الحق بان السلام, السلام هو رأس الامر في هذا الباب وتابعه بعضهم على جواز حل السحر بالسحر او على جواز النشره واستدل بأدلة من النظر ومن الاثر واما من الـ من, الـ من الاثر فهو أولاً بالكتاب بعموم قول الله تعالى على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان قال هذا من التعاون على البر والتقوى ففيج الكربات وكشف هذه الكرب عن المسلم وايضا حل السحر فانه من اعظم الصالحات ومن اصبح صلحاته اطيب الطيبات وهو ينزل تحت عموم قول الله تعالى على البر والتقوى وايضا من ذلك استدلوا بالدليل الخاص على قوله السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع منكم أن, ان ينفع أخاه فليفعل فقالوا هذه دلالة وضحها جدا على أن المسألة وإن دارت على الاستطاعة فانه واجب عليه أن يفعل فليفعل وأمر ظاهر الأمر الوجوب وهو قد ينفع بل و و وإن النفع يكون عظيما جدا بحل السحر بالسحر والنشرة ولا شيء في الاستعانة بالجن إن كان الأمر على مصلحة المسلمين فنحن ندور مع المصلحة حيث وتدل على ذلك أيضا بأثر جاء عن عروة بأن عائشة رضي الله عن أرضها كانت قد دبرت امرأة جارية لها دبرتها يعني جعلتها تعتق على عن ضبر إن ماتت فتكون عثيقة فتعجلت هذه الجارية فأرادت قتل عائشة فسحرت فلما سحرتها أرادت عائشة أنت يعني علمت عائشة أنها فعلت ذلك تتعجل مسألة العطق وطبعا القائدة الفقهية من تعجل شيئا قبل أواني عوقبة بحرمانه فتحرتها فعروة لما رأى ذلك جاء رجل من الهند فقال إن قالتي مريضة فجاء فرآها فقال هنا عائشة حلت السحر بالسحر أيضا وبالنشر وفعل عائشة وهي أخذت الناس ابن سلام وهي أعلى من نساء على الإطلاق وهي التي المقصودة المعنية أصالة بقول الله جعلها وذكرنا ما يتلى فيه بيوت من آيات الله والحكمة واستدلوا أيضا من النظر قالوا أما من النظر فعندنا القاعدة المتفق عليها بين الجميع الثلاث وهي الضررات تبيح المحظورات الميتة من أعظم المحرمات ومع ذلك قد أباح الله للفعل عند الحادة إليها قال الله تعالى فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه إن الله غفور رحيم فقال الخنزير حرام الخمر حرام الميتة حرام ومع ذلك أحلت من أجل الضرورة إذا السحر حرام لكنه أحل من أجل الضرورة هذا من الاثر ومن النظر هذا القول الذي قال بجواز النشر بحل السحر بالسحر هذا الكلام وان كان فيه نظر لكن له وجهه وله ادله ونحن كما قلنا على عهدنا باننا لسنا ممن يقول بأحادية المذهب ولسنا ممن نلزم الناس بمذهب واحد إلا إذا رتأينا بأنه أقرب المذاهب إلى السنة فسنأتي بالمذاهب ونرد على المخالف ونقول ندين الله بان هذا هو المذهب الأقرب إلى السنة ويجب على الإنسان أن يأخذ به الأقرب إلى السنة ليست المسألة شهيا أن يعرض له الأقوال فيختار ما شاء من هذه الأقوال هذا خطأ بين هذا خطأ بين اما القول قول جمهور السلف والخلف قالوا بمنع النشرة بمنع حل السحر بالسحر قالوا عندنا بفضل الله للفعلاء الرقى العقاقير الطبية تعالج السحر بالتجربة يحدث ذلك وايضا بالرقى الشرعية بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر جاء ملكان فرقى النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله لله في علاه فبالرقى الشرعية يذهب السحر وقد جرب كما قال ابن ثمية احمد بانه يقرأ يقرأ آيات السحر عليه ويقراها على ماء ويغتسل بها ويشربها مع ان هذا غير موجود في الاثر لا اثر على ذلك لكن لكنه إن كان الأصل بالأثر وهو الرقية الشرعية فإن الصفة التي يتعامل بها صفه مجربة وقد يتسامح العلماء في مسألة الدواء في هذا الباب على أن الأصل مشروع فإذا الصفة إن كانت مجربة لأن أ أيضا مسألة الدواء الذي تأخذه من الحبوب غير الحبوب ممكن تأخذه ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات هذا على التجريب فقالوا أيضا إن كان الأصل بأنك تتداوى برقية الشرعية وأصلها مشروع فالصفة لم يكن لها أثر الصفة أصلا مترتبة الصفة فرع عن التأصيل والتأصيل العام على الجواب فالفرع لا يهمون دعا عنه أثر أم لا لذلك بالتجربة قال تقرأ الآيات السحر على الماء وتشربه أو تغتسل به أقول الأصل في التداوي بالرقع التأصيل الشرعي عبن السلام فعل ذلك وأمر وقال للمرأة التي كان فيه وجاء سفعة قال لها إيش استرقوا لها النبي وسلم قال استرقوا لها فإذا هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقيه فالرقيه الاصل الشرعي ان الرقيه يعني جائزه لا سيما انهم لما اتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا رقوق كنا نرتقي بها ونسترقي بها في الجاهليه قال ائتوني برقاكم او اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقا ان كانت إيش قال لا باس بالرقا كانت ها ما لم تكن ما لم تكن شركة ما لم تكن شركه فالغرض المقصود الرقيا أصل أصيل فصفة الرقيا هنا الصفة لا نحتاج لها إلى دليل لما يقول ابن ثمية نقرأ الآيات هذه على ماء ونشربها أو نغتسل باية يقول اتني أثر لا مش أثر الأثر هذا فرق لأن مسألة مسألة محل تجربة كانت محل تجربة في الصحيح الراجح أنها تصح بهذا الباب هذا بالنسبة لكلام التأصيري في الدواء أولا فإذا الرقيا جاءت جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما حل السحر بالسحر والنشرة فهو حرام البتة لا جزء علم الأحوال من قال بالجواز فقد شذذ شذوذا عظيمة لا سيما من جاءت صريحة عن صريح النبي عن صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر والرد أيضا عليه من الكتاب والسنة والنظر أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك السلامان وما كفر السلامان وكدنا الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر وما انزل على المكان بباب الهاروتة ومروز لما علموهم السحر قال هذا كفرا وسمه كفرا والكفر لا يأتي بخير بحال من الأحوال وأيضاً من السنة فانها كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تكهن او تكوهنا له وليس منا من سحر أو سحر له ليس منا تبرع منه هذا على العموم والذي يريد أن يحل أن يحل السحر بالسحر لا يكون ذلك الا بتعلم السحر يبقى هيقع في قول صلى وسلم ليس منا فتبرع النبي صلى الله عليه وسلم منه تبرع من فعل وبراء من الفعل تدل على حرمة الفعل قطعا في هذا الباب وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال السحر شرك النبي صلى قال السحر شرك فهنا سمى السحر كلية شرك سواء استخدم في الحل أو صغير حل قال السحر شرك فبالعموم ان السلام يرفض ذلك ولا يرى أن, أن الإنسان يستطيع أن يستخدم السحر حتى ولو في هذه الفائدة المزعومة بل هي فائدة متوهمة كما سنبين والدليل الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشر عن حل السحر بالسحر فقال أنه لا لا هذا تحريمه الآن قال لا لا يبا هذا محرم قال لا إنما هو من عمل الشيطان لما صلى الله عليه وسلم عن النشر قال لا إنما هو من عمل الشيطان هذا راجح هذا ظاهر جدا من قبل من سلم ووجه الدلالة دلالتان في الحديث قال لا والأصل في النهي التحريم فلا تبحث بعد ذلك ثم أكد نسم تأكيدا بين الحرمة القوية إنما هو من عمل الشيطان هذا الكلام في خصوص المسألة النشرة حل السهل بالسحر فقال عن لا إنما هو من عمل الشيطان فدلالة هذه دلالة وضحها جدا على حرمة استعمال السحر حل السحر بالسحر لأنه من عمل الشيطان ونحن مأمورون إلى مؤكبة وأيضا موافقة الشيطان في عمله لأن هذا هو الطريق المستقيم الذي يصل بالناس إلى خطأ بين وهم هذا مأمورون نحن بإيش؟ بمخالفة الشيطان ومخالفة عمل الشيطان وعدم اتباع خطوات الشيطان فلذلك نقول لا هو من عمل الشيطان تأكيد على التحريم من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هذا من الأصل طب من النظر من النظر كثير منها أولى بأننا نقول حل السحر بالسحر النشرة من باب من باب الوسائل التي من باب الوسائل التي تفتح باب الشيطان تفتح باب حلية السحر وتعليم السحر لأن الناس وجدوا إذا نفسهم إذاجدوا أنفسهم في تعب ومشقة ولاوة من هذا السحر فيحل السحر بالسحر فأخونا نتعلم السحر من أجل حل السحر ويكون وسيلة إلى الإشراك بالله ذو لن يتعلم حتى, حتى يتمتع به شيطان قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على مكاني بباب هاروت ومروت وما يعلماني من أحد حتى يأخل إنما نحن فتنة فتعليم السحر فتنة فوسيلة تعليم السحر الذي هو فتنة الثانية ذريعة, ذريعة إلى الاعتقاد في السحر ذريعة إلى الاعتقاد في السحر لأنه ضعيف العلم وضعيف, وضعيف الإيمان والجاهل لا يمكن ان تراه كامل الفهم عن اللاجل في علاه ولا كامل التعرف على اللاجل في علاه هو يرى السبب الذي امانه امامه رجل كان يسرع ليلا كان لا يستطيع أن يستقيم له عضو من اعضائه كان لا يقف قياما لا يقوم قياما صحيحا فلما حل له السحر بالسحر السحر هذا الذي حل له هذا السحر وجد في نفسه كانه نشط من عقال فترى قلبه يميل الى يميل إلى هذا السحر فيعتقد فيما لا يعتقد إلا في الله ويحسب أنها الشفاء أو الضر أو النف بيدي هذا السحر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر والقائدة الفقهية عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد فلا يجوز حلم الأحوال أيضا من النظر هو ذريعة إلى إباحة إباحة أو إشاعة أو إذاعة الكهانة والسحر هو وسيلة إلى حلية السحر أو قل استباحة السحر أو استمرأ ذلك لا إنكار لأنك إذا أردت أن تنكر يأتيك الذي قد شفاه الله على هذه فتنة على يدي هذا السحر يقول لك اتق أدع... الله دعك إن هذا الرجل دعه, دعه لأن منه الخير وإن العلاج يكون على يديه فيكون ذريع أيضا إلى هذا الشرك وإتيانه وإتيانه شرك كما قالوا وسلم من أتى أو كهنا في رغا من أتى أو كهنا أو سحرا من أتى فصدقه فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد فهو وسيله الان للكفر الكفر لا... الاكبر فهو كفر اصغر لانه وسيله للكفر الاكبر وقد فينا تصريح خالد بن لا انما هو من عمل الشيطان اذا حرام ثم حرام التعامل بالسحر لحل السحر واذا قلنا بان هناك ادله يتدل بها القوم على الجواز ومنهم بعض العلماء الابرار بل هو اعلم التابعين على الاطلاق سعيد مسيب كما قالها الامام أحمد قال اعلم التابعين على الاطلاق سعيد بن مسير سعيد مسير ولا الذي افتى بذلك وله ادله ووجاهه فنحن نفند الأدلة التي استدل بها القوم ونرد عليه اما الاستدلال اولا من الكتاب بقول الله غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه هذا الرد عليه من وجوه ثلاثه في أحد يعرف فوجه من هذه الوجوه لم ترسخ علما حتى تتقن ما ما وتتقن كيف ترد على ما يخالفك سبحان الله يعني سبحان الله جدوا واشتهدوا بالله عليكم في العلم والله العظيم هل ستحتاجكم ستحتاجكم والله العظيم أنتم لا تدرون ما قيمتكم الآن يكونون تحرصون على العلم خلاص اللي ضاع ضاع وهناك من ركن وطلب ذلك وهو إلى الركون أقرب منه إلى, إلى القيام يستدلون بقول الله جاء على فمن ورباغن والعادن فلا إسمع علي فيقولون الدرات تبيح المحظورات الرد على هذه الآية من وجوه ثلاثة ممتاز ممتاز بس رتب بقى رتب افكارك العلمية بس ممتاز جدا جدا جدا صدر الباب قل الايه عليكم ليست لكم خل رد عليكم من وجوه ثلاث الوجه الاول ايه عليكم ليست لكم قالوا كيف قلنا الايه اقرأوها قالوا نقرأ لكم قلنا هاتو قالوا قد قالوا الوجه على فمن اضطر غير باغ ولا قال نقول والذي حل السحر بالسحر باغ وعادل إبقى أرادتنا المقدمة هو الآية فالآية عليهم وليست لهم ما الدليل نقول الدليل ان النبو سلم سمى السحر بالسحر النشرة سماه ايش من عمل الشيطان لما سماه النبو سلم من عمل الشيطان دل على ان هذا باغي وايه وعدواء الله ريو يقول فمن اضطر غير باغن ولا عادن طب هو مضطر مريض المشقة والأواء مريض مرض بالسحر لا يستقيم طوله كما يقولون مريض فمن اضطر فهو مضطر لكن هناك قيد غير باغن ولا طب ننظر فيه البغي والعادي حتى نرد المقدمه فوجدناه بنص كلام سلم فوجدناه ايش باغيا عاديا قالوا كيف وين البغي وين البغي والعدوان قلنا البغي والعدوان من قول وسلم لا هو من عمل الشيطان فحل السحر بالسحر من عمل الشيطان وعمل الشيطان ها عدوان وبغي يبقى اذا هو لازم تحت الايه لانه باغي وعادي ده الوجه الاول الوجه الثاني ها طب رتبوها علميا ما انت كلامك يعني جيد بس عايزين اسلوب علمي بس جيد جيد جيد محمد ممتاز هو هو ها نفس اللي قاله بس هو لم يستطع وكيف يعني بالكلام الفيخ لكن صحيح ممتاز هو اصلا نقول له تعالى لا انت قلت ضرورة والدراسة وبيح المحصولات نحن لا نتفق على هذه المقدمة نرد عليك ايضا المقدمة هذه هي ليست ضرورة قال كيف رد كيف لا تكون ضرورة ممتاز ما هي الضرورة الضرورة اللي أنا نجد بديلا شرعيا نرجل في الصحراء وجاء الغص الغصة أكلت أكل طعام لقمة ولم يريد ماء لا يريد ماء بحال إلا قرورة الخم نقول الآن إن زي... تحريك الغصة هذه لا يكون إلا, إلا بالخم فأفعل ذلك لا بديل له ما عنده أي بديل بحال من الأحوال لكن إذن الضرورة تكون ضرورة إمسا تكون الضرورة عندما تكون محققة لا متوهمة كما بينا في القرد الهوبة يعني عندما قال. يعني في هذا الامر قال من قال لانه يجوز هذه الضرورة ليست بضرورة لماذا؟ لوجود البدائل لوجود البدائل قالوا ما البدائل قلنا البديل عند النبي ليس عندك سحر النبي ولا ما سحر؟ سحر النشر. استخدم النشرة حل السحر بالسحر ولا كيف كان العلاج والسلام جاء الملك فرقياء بالرق بالرق الشرعي يبقى البدائل موجودة بالعاققير الطبية البدائل الموجودة يبقى إذن ليست, ليست التلارة يبقى هذه ضرورة متوهمة وليست متحققة والأصل في ذلك أنك تذهب إلى, المس... إلى المحرم إن كانت الضرورة إيش متحققة هذا ضوابط من ضوابط استخدام آ... آ... آ... هذه القاعدة تردتها بحي المحذورات يبقى إذن ليست ضرورة رددنا المقدمة الثانية هذه الثاني الثانية هي ليست ضرورة الواجهة الثالث ها مش لها قياس في القياس <تصفيق> الله هو جيد هو المفروض الاول نقول هذا قياس صحيح قياس مقابل النص النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من عمل الشيطان انتهى الأمر إذا قال لك لا هو من عمل الشيطان كان يعتقده ان كان غير رقع بغير الضرورة يكون بذلك فهو عام مخصوص فسترد عليه تقول له هذا قياس مع ايه مع الفرق طب إيش الفرق بقى يا شيخ صحيح بس نعم بس القياس على الفرق كيف موضوع ده موضوع حضراتكم الفرق هنا فريقان انا ساقول فريقا واترك فارق لكم تبحثوا عنه الفرق أن, أد... أن ان الميتة اباحها الله جل في علاه وان النصرى لم يبيحها الله جل في على نفس مقال هو مقابل النص قال الله عرف من الطر وغلب غدا ولا اله الميت صحيح يبقى جاء الشرع بإيش بإباحة هذا المحرم لكن الشرع جاء بمنع بمنع هذا المحرم فصار الفرق هنا فارقا بغني شايس فارق واسع جاء الشرع بإباحة هذا المحرم وجاء الشرع بتأكيد تحريم هذا المحرم وهو حل السحر بالسحر وهذا فارق قوي يمنع الإلحاق فارق قوي يمنع الإلحاق مفهوم الحمد لله وشكر الله يبقى هذه مسألة مسألة ولا مسألة الرد عليهم في الدليل الأول السحر بالسحر قالوا طب إذا من هذه الدلالة عندنا دلالة أخرى او دليل آخر من هذا الدليل دليل آخر. قلنا ما هو الدليل آخر؟ قالوا قول أن ينفع أخاه فليفعل الرد عليه ايش برد واحد سهل جدا ممتاز هذا عام منكم في كل شيء إلا في هذا قلنا لأننا ندور مع حيث دار ولا مع... تقول لا بين خاص وعام قال لا هو من عمل الشيطان فخصه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يفعل منكم أن ينفع خاف فليفعل ومن استطاع منكم ان ينفع خاف فليفعل فنحن ننفعه بالرقعة الشرعية بالعاقير الطبية وخص من ذلك حل السحر بالسحر لأنه محرم إذا لا تعارض هذا عام وخاص والعام والخاص يقدم على العام يعني خصوص النهي يقدم على عموم الإباح ورد سالنا هذا حاضر ردم ويحصل حاضر يقدم على المبيح لكن هو الجمع أفضل بأن هذا عام هذا خاص ولا تعارض فهو عام مخصوص استدلوا بحديث أبا حديث على لا دليل لكم فيها أولا لابد أن تثبت عرش ثم ثم تنقش أنت نقشت على الهواء أنت تنقش على الهواء أو على الماء فنقشك ساعات طويلة ماذا حدث فيها لا أراه إلا المخفي ما هو مخفي بيراه مخفي أنت تنقش على الهواء يا إما نرى أن رجل وقف الر... وقف رأى أن النقش أن... هذا فقرأه هو رجل من الرجلين اما ان يكون ها خايفين ليه ها؟ انسين أو جنيه هو اما ان يكون مجنونا صحيح مقبولا بيقرا الهواء ولا لا شيء واما ان يكون ايش واما ان يكون مجنونا ايضا فيه جن يعني جن الرجل فاذا نقول نقشت على الهواء قال وماذا تقصد بذلك قلنا اثبت اولا بأن هذا الرجل الذي قال له عروه عائشه مريضه انه سحر اثبت هات بالدليل انه سحر وش الدليل ماشي ما في ما في دليل ثم اثبت بعد ذلك انه عالج عائشه وحل السحر بالسحر دون خره القتات فلا دلاله لك في هذا فلا دلاله لك في هذا لو تنزلنا مع الخصم اقصاها فعلت عائشه هكذا وحلت السحر بالسحر قلنا اقصاها عائشه دون عرضها اجتهدت في فأخطأت لأن فعل عائشه الصادمة صادمة قول النبي لا صادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم بمن نأخذ أجيبه بمن نأخذ وما أتكم الرسول فخذوه إذا عائشه اشتهدت فأخطأت فلا ناخذ بقوله هذا رد عليهم فيها يبقى المسألة قبل الأخيرة وهي مسألة السح هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا أو لا وهل السح يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم لسيامة أن الوحي يأتيه ويجيب الله يأتيه ويقرأ القرآن على الناس تعال بقى الان مع الذين يعني يعرفون كثيرا بما لا يعرفون اصحاب العقول المظلمة الذين يسمونهم زورا لان احنا في في عصر ايه عصر قلب الحقائق عصر قلب الحقائق يسمونهم ايش اصحاب اصحاب, أصحاب الاسلام الايه المستنير اصحاب العقول النيره هؤلاء معتدله الفكر الذين يقرون لا تا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هذا ضلال منكم أنكم تقولون ذلك فطبعا عندهم شبه شبه وهي كما سنبينه فقالوا لم يصحر النبي صلى الله عليه وسلم فنحن الآن في هذه المساله نبين اولا سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناتي بهؤلاء الغبش الذين لا يفقون شيئا ويهارفون كثيرا بما لا يعرفون والذين ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم والشبهه التي عندهم ونرد على هذه الشبه ثم بعد ذلك نختم بنوع شرك السحر هذا اي نوع من الانواع أقول اولا سحر النبي صلى ثابت ثابت ثابت من الكتاب وثابت في السنه وثابت عقلا او قل يقبل عقلا انا اريد بقى واحد من الاخوه الافاضل ياتيني بالدليل من الكتاب انا نفسي سلم صح فوق لكن كيف ذلك ممتاز ممتاز لفض فوق تاتي بيدك الاله بتصديح الرسول صلى هي بشاريه النبي اثبات بشاريه النبي حضره لك السح اذا اثبتت انه من نور يبقى اذا هو يصح لان ظل النبي لا ليس له ظل يمشي في الشارع ليس له ظل وهو من نور فان اثبت نورانيه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح النبي نور لا ما معنى أنه هو نور يعني لا ظل إيش؟ يعني لا ظل له النبي مش نور ثقل الله حتى البشر بشر النبي نور وخلق من نور هو افضل من الملك صحيح من الذي يقول ان النبي نور من عند الرقصين الذين يتعبدون بالرقص يقولون النبي ايش خلق من نور يقولون ليس له ظل ليس له ظل ويقولون خلق الخلق من اجله هو بعدين فلسفة فارغه يقولون انه الذي يقول لهم تعبدوا لربكم والذي الذي يدعوهم الى دار النبي بشر خلق من ماء مهين سلم ولدت من نكاح لا من سفاح بذلك ولدت من نكاح لا من سفاح أصل التاصيل في الاستدلال قول الله جل وعلا قل انما انا بشر مثلكم مثلكم يوحى عليه قل انما أنا بشر مثلكم طالما ان مسلم أكد البشرية واكد لنا الله على البشرية إذا يعتريه ما يعتر البشر ويعتر البشر السحر السحر, السحر يعتر البشر ولا ما يعتر البشر إذن هو بشر يعتري يعتري ما يعتري البشر. لا سيما أنه قال تصريحا قبل بسورة مسأله صحيح. إنما أنا، وفي إنما أنا بشر مثلكم. أنت كما تنساو؟ والله جرى في علابي أن هو ما أرسل رسول إلا وهو يأكل الطعام ويمشي، ويمشي في الأسواق. إذ بات بشرية النبي أول الدرجات التي تثبت سحر النبي سلم. أنا النبي سلم أصيب بالسحر. إذ بات بشرية النبي سلم هي أول الطرق والوسائل التي تثبت لك. سحر النبي سلم لأنه يعتري ما دمت قد أثبت أنه بشر إذن هو يعتريه ما يعتريه البشر هو يعتري البشر السحر هذا الأصل الثاني النبي سلم كما قلنا النبي سلم قال إنما أنا بشر مثلكم إذن النبي سلم يعتريه ما يعتريه البشر فيأكل ويتزوج وينام ويستيقظ ويحتاج إلى الشراب وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لست كهيئاتكم ولكنه من بشر كما قال الله على امر ان يقول انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد الى اخر الايات الحديث الخاص في هذا الباب بانه في الحديث المتفق عليه بان ان مسلم سحر لبيد بن الاعصم اليهودي عليه من الله ما يستحق عليه جميع من الله ما يستحقون لبيد بن الاعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عايشة تصف تصف كان ان يخيل له أنه فعل شيئا ولم يفعل شيء كان يخيل له انه فعل الشيء ولم يفعل الشيء حتى جاءه ملكان في منامه يقولان طب رجل من من سح ما من سحر ما فعل بهذا قال لبيد بن الاعصب الى ان كانت الرق الشرائله شفاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء سلم يعني سوره وجاء يحكي ويقص لعائشه رضي الله عنها ما فعل في البئر وما فعل في هذا السحر الذي عمل للنبي صلى الله عليه وسلم اذا سحر النبي سحر النبي متفق على حديث كالشمس لا يردوا الى المفتدعة لا, لا يرد علينا الى المفتدعة الذين لا يمنون بالله ربنا رب محمد نبيا ورسولا فالغرض المقصود ثبت ان السلام قد سحر بابي هو وامي الذين يردون هذا الباب هم المعتزل المعتزلة وطبعا بعض الاشعارة ممن يمشي في ركاب ركابهم في هذا الباب الذين يقدمون العقل على النقل قالوا لا يمكن ان نقر بسحر النبي صلى الله عليه وسلم لان الاقرار بسحر النبي صلى الله عليه وسلم معناها قطع في هذه الشريعه الغراء التي سلمت من كل شيء فإذا قلنا سحر النبي إذن نرى أن الحديث الذي يتكلم فيه نقول مثلا قال النبي الله إنما لا نكاح إلا بولي سيقوم رجل يقول هذا الحديث لم يصح لأنه هذا الحديث وصلنا عن جني ابن جني عفريت ابن عفركوش ليس هذا من إيش من كلام النبي الأمين ده من كلام سيد الشياطين هو الذي قال بهذا الكلام كيف ذلك سحر النبي فتكلم الجن على لسان النبي السلام فأتى بهذا الحديث قالوا يبقى هذه من اللوازم البطلة لا تلتزمون بها هم يا الآن يردون على أهل السنة هذه الشبهه يقولون لا يمكن أن تلتزم بهذه ال ال ال ال ال ال ال ال الالتزامات الإلزام الأول بأن هذه الحديث مدخوله من الجن لا من النبي من, من اثر السحر والأمر الثاني أنه تكذيب صريح لقول الله لا في والله يعصمك من الناس لما لبيد بن الاعصم من الذي هو من أخذ الناس يسحر يعمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا تكذيب للآية ورد للآية وين العصمة هنا الآن إذا لا عصمة إذن لا عصمة وأيضا قالوا فيها رد على قول الله ان إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه قالوا إذن لا حفظ وين الحفظ هنا وين حفظ الشريعة مع وجود السحر والخلل سيكون في مسألة الواحد هذه الشبهه التي اتى بها المعتذر أهل البدع والضلاله ووافقهم بعض الأشعارة في هذا الباب نقول أولا المفروض يعني أن نتأدب أدبا عظيما مع الله مع رسوله قال الله تعالى الذين امنوا لا تقدموا بين هذا الله واش ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امه يدخل الجنة إلا من ابى قالوا من يابى يا رسول الله قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى فقد قال تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم صح هو نفسه الذي قال صح فكيف ترد عليه ذلك ومن الذي عندك لترد عليه ذلك أنت متقدم بنادى لا رسوله وهذا امر مقبول عقلا لأنه بشر والبشر يعتريه ما يعتريه ما يعتري ان نبينا ما يعتري البشر ويعتري البشر السحر فاذا النبي سلم قد يصاب بالسحر كما أن سلم أصيب بالصداع أصيب بالمرض بس أكل كانت مسمومة وأثر السم في لهات حتى انه متأثرا بهذا السم يقتل في غزوة أحد بأبي هو وأمي عليه يقتل لأنه بشر من البشر يعتري ما يعتري البشر فإذا نقول ثبت سحر للنبي سلم والنسلم الذي قال بذلك بد ان كل ما تدخل جنة الى من ابى قالوا من يأبى رسول الله قال من أطعاني تدخل جنة ومن أصاني فقد أبى أنت, أنت بذلك ترد على النسلم قوله وخبره أنت تكذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من ذلك فأنت على خطر عظيم أما ما أتيت به من شبه فإن رد عليها هين اولا هم قالوا في اول الأمر بأن هذا فيه ها قاطح فيش هم قالوا الان هذا تكذيب للآية والله يعصمك من الناس فان اصيبوا بالسحر فليس بمعصوم كنا خبتم وخسرتوا لجهلكم المركب قلتم ذلك تعالوا نشوفوا سياق الآية لنفهم الايه ونعقد ولذلك كان الشفع دائما يؤسس لنا كيف يصل للعالم لذلك ليس ليست المساله ان تعقد مجالس العلم المساله من يعقد مجالس العلم وليس المسألة ان تحضر مجالس العلم من لمن تحضر مجالس العلم من الذي كان راسخا من الذي كان عالما من الذي اتقن العلوم لكن أنت اذا حضرت القارئ مئة سنه فانت بعد مئة سنه انزل منه ضرر ولم تتعلم شيئا جرب الحمد لله هذا واقع نعيشه سنوات طويلة عاشوا ظهرا امدا بعيدا للنهار يقولون نحن يحضرون العلم ويأخذونا كتب العلم وبعد ذلك ايش خواء سفر بل اهل البدع افضل منهم على الاقل اهل البدع اتخنوا بدعتهم واصلوا لها اما هم لا شيء لا شيء لا شيء في اي شيء ولذلك كان علماؤنا يقولون من حسن طالع المرء اذا صح التعبير يعني من حسن حظ المرء ان الله دي لا عليه يرزقه بعلم الراس إذا, اذا اردت ان ترى شمس الطالب تشرق خذ أولا ننظر إلى عالم أخذ فإن أخذ من الموت قند، فإن استبش خيرا إن رزقاه الله الذكاء والهمة والصبر وعلو الهمة في هذا الباب فاستبش خير، فأما إن كان غير ذلك أو من غير ذلك فلا تجد فلا تجد خيرا بحال الأحوال هو رجل إن شاء الله يكون في الصلاح ويكون هذا الذي يفوز بقول صلى الله عليه وسلم هؤلاء قاموا بهم كليسهم الغرض المقصود أتو من فهمهم الضال وهم يحسبون أنه محسن الناس فهوما لذلك قلنا جهلكم مركب انظروا الشافعي كان يقول وهذا كلام الشافعي من ذهب يكتب بماء العين امنت بالله وبما جاء عن الله اكمله وعلى مراد الله يبقى تبحث عن مراد الله في الايه ما هي العصمه التي يقصدها الله تعالى التي يريدها الله تعالى في الكتاب وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله سننظر سنرى العصمه في سياق الايه قال يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى العِسْم هنا جاءت في سياق في سياق القتال. صحيح في ساحة يا أيها النبي قاتل المشركين والله صحيح لا ليست الآية كذب. يا أيها النبي صرّا بلغ. يبقى المسألة جاءت في العِسْم في إيش؟ في البلاغ في مقام الوح في مقام الوح مقام البلاغ. يبقى المقصود بالعِسْم هنا في الآية لا على الغير ما فهمت. من المفسرات بلغ والله يعصمك من الناس وعلى قدر البلاغ قدر الغشه والله يعصمك من الناس وان كان العبره بعموم اللفظ لكن استيق من المفسرات وعندنا آيات تثبت هذا الفهم قول الله جل في علاه سنقرئك هذا جزم هذا جزم انه اقرا له ينس ولو اعتراه السحر في القراءه لابد ان ينس فمن ولا قاديا مش مش واضحه قالت نقرئك فلا تنسى يبقى ستقرا الايات التي تنزل عليك حتى تقراها للناس ولا ولا تنسى جزم من من انتهى الموضوع الله الذي قال بذلك قد... لكن ممكن مشكل واحد يشكي انا اشكال يقول لا اما صلى الله عليه وسلم عليه ايه فنسيها ثم بعد ما انتهى قال افي القوم ابي قال اللهم نعم فقال لي من لم ترد عليها قال تحيت منك يا رسول الله كيف الرد على المقام في الصلاه مقام ايه بلاغ ولا تعبد يبقى بشارية الانسان تظهر هنا ولا ما تظهر يبقى قد قد عند التعبد يتعب فيجلس ولا يصلي قائما قد ينسى فلا يصليها فايش فيقضيها كالوتر بل قد يشغله شاغل فلا يصليها فيقضيها يبقى مقام التعبد غير مقام البلاغ والكلام كله فين في البلاغ في في البلاغ في البلاغ سنقرئك ويقرأ والسياق ايضا يدلك على ذلك انها البلاغ حتى لا يحسب حتى نخرجها عمثا عموما لا السياق ايضا مقيد في البلاغ لانها ايش قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ابن عباس يشرح ذلك ويقول كان وسلم يلتقد الكلام من جبريل فيتعجل بالقراءة فالله جلاله قال لا لن تنسى لا تغف دعه يقرأ الى النهاية وانت ستردد ما قاله بعد ذلك سانو قرئك لا تحرك بي لسانك لتعجل به في البلاغ يبقى السياق ايضا في البلاغ ثم قال سانو بلاغا فلا تنسى عند التعبد انت بشر قد تنام عن الصلاة وقد نام عن الصلاة وفاتت صلاه الفجر من بشرية النبي صحيح ولا لا يبقى عند التعبد هنا تقفز البشرية ونعلم بها عند البلاغ لا اننا نحن نزلنا ذكر وانا له لحافظون المسألة تكفل بها الله جل في علاه البشرية هذه من المعجزات أيضا يقول لك أن البشر مثلك ما بعث لك إلا مثلك سبحانه وجل في علاه إذا هذا مقام التعبد يعتريه البشرية أما مقام البلاغ فلا إننا نزلنا الذكرنا لولا حافظون والدلائع ذلك ماذا قال الله رجل في علاه ممتاز يلا أقرأ بسرعة ولو تقول علينا بعض الأقاويل ها أكمل عشان هذه على هؤلاء المفتدعة ولو تقول علينا الجن جاء فقرا على لسانه فاخطى صحيح ولو على ما يقولون ولو تقول علينا بعض الاخوات يبقى أيضا لو كان كلام كلام الجن لكان هذا من الايه من الاقاويل صحيح قال ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين لما لم يفعل الله على بمحمد صلى الله عليه وسلم ما قاله دل انه لم عليه بعض الاخاوين بلغ البلاغ المبين. لذلك قال انه لقول رسول كريم. وادى أدى اداء عظيما عندما قال هل بلغت قال الله ما نعم قال الله ما فشد. مفهوم? اذا اول شيء نقول له عصمتان. عصمة بدن وعصمة بلاغ. عصمة زار عصمة باطن. عصمة قلب وعقل وروح. وعصمة بدن وجوارح. السياق في ايات العصمة التي تكفى الله بها لنبيه هي عصمة الايش? القلب و نعم ليش لأن الأدلة واضحة متوافقة متضافرة على أن العصمه على الجوارح ليست متكاملة لا لا يبتلى أشد الناس بلاء الانبياء أمس بل قال الله تصريحا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أكمله أفإن مات او وين اسمه أو قتل قتل يعني هو معرض للقتل و... وكاد يكون ذلك وقد ذاع الناس في القوم قتل محمد في ثلاث احد صحيح ولا لا وايضا النبي وسلم اكل من الشات المسمومه واثرت في جسده حدث ولا ما حدث حدث فعيدا يعتري النبي وسلم البشر وان العصمه كانت عصمه في العقل القلب والروح وايضا في البلاغ في مقام البلاغ العصمه التامه في مقام الجوارح او القتال في هناك عصمه لكن لا ليست ايش ليس تمك عصمه البلاغ لأن هذا يختص بالتشريع العام للبشرية جمعاء للامم وأما النبي صلى الله فله مده محدوده في هذه الدنيا ووظيفه معلومه يؤدم عليه وبعد ذلك اللهم رفيق الاعلى اللهم الرفيق الأعلى هذا رد عليهم في الشبهه الاولى في الشبهه الثانيه ايش قالوا قالوا اذا لا, لا, لا يكون لا الذكر محفوظا لو قلنا بالصح لا يكون محفوظا قلنا هذا مرتب على العصمه كذبتم والله بل قد قال الله أننا نحن نزلنا ذكره له لحفظون وهو الذي ابتلاه بإيش بسحر اللبيض قالوا ما الحكمة كنت الحكمة عظيمة جدا من أولا اظهار أن النبي إيش من نور صح لا اظهار أن النبي من بشر من البشر والثاني أيضا اظهار خسة قال لتعلم من العدو اللدود لك قال المغضوب عليهم على الضلي الثالث اظهار العلاج لهذا الداء اظهار طريقة العلاج لهذا الداء حكم عظيمة نهيك على الحكم الخفية التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه دلالة واضحه جدا أيضا على الرد عليهم في هذا الباب إذا قالوا بقى إذن طب الجن يتسلط طب كيف تقول وتجيب عن قول عائشة يخيل الي أنه فعل شيء ولم يفعل هذا الشيء قلنا هذا أمر ليس فيه ثمه شيء هذا بالضبط بالضبط كإيش كتعب المعدة أو كايش ك الصداع رجل عنده صداع يتخيل تخيلات تتعبه بل لو جاء ينام فإن ممكن يرى في المنام أنه سباح أو راح أو ذهب أو جاء وكل ذلك ليس في الحقيقة فنحن ممكن نقول أنه أنه لما تسلط على بدني وكان الأعياء يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أنه قد وضع الدرهم ولم يضع الدرهم بهذه المسألة مسألة اعتريك مسألة المعدة ولا والأمعاء وغير ذلك من الجوارح وهذا يخيل الإنسان إنسان قد ينسى أو قد يفعل شيئا ثم بعد ذلك يعني لا يستحضره أو يحسب أنه قد فعل شيئا هو لم يفعل هذا الشيء فإذا هذا التأثير تأثير على بدن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني قبل المسألة قبل الأخير المسألة التي بها كلام على السح قلنا السح شرك على التفصيل الذي في الصلاة هذا الراجح صحيح لكن ما نوع هذا الشرك؟ ما نوع هذا الشرك؟ شرك بالنسبة شرك السح ما هو نوعه ولا سي... لا سيما على سمائه كفرا والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شركة. ما نوع الشرك هنا الحق بأنه شرك في الربوبيه اولا وهو ايضا شرك في الإلهية السحر وتعلم السحر وتعاطي السحر شرك في الربوبيه وهو شرك في الإلهية لكن الشرك في الربوبيه أنت خذ هذه القاعدة احفظها جيدا وبعد ذلك ادعو لنا شرك إذا قلت ذكرت الربوبيه فلا بد لزوم أن تذكر معه إيش الالهيه وان ذكرت الالهيه اعلم انه سيتضمن الربوبيه العلاقه وطيده اذا ذكرت الربوبيه لزاما سياتيك بالالهيه وان ذكرت الالهيه تضمنا سياتيك بالربوبيه هو الاصل انه شركي في الربوبيه ليش لان في اولا الكهانه والسحر فيها الدعاء بسرعه ادعاء الغيب والدعاء الغيب هذا لا يكون لا جل وعلا وهذه من لوازم ربوبيه يبقى من ادعاء الغيب فقد نادى الله في ربوبياته قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا إلا الله فأصحاب السحر والجهنة يبدعون علم الغيب وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه فهذا أيضا من الشرك في الربوبيه الثاني الاعتقاد في إيش في الشياطين لأن الشيطان ياتي بخوارق العادة فيعتقد في المنجمين أو السحرة بأنهم يتحكمون في الكون من دون الله جل في علاه أو مشاركين لله أو وكلهم الله في هذا التحكم بالنفع والضر وهذا اعتقد شركي من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله وقع في إيش في الكفر والشرك بهذا شرك في الربوبيه من الوجهين وأيضا هو شرك في الإلهية كيف شرك في الإلهية نقول لا يمكن أن يتعاطى أحد السحر حتى يمتع الشيطان ولا يمتعه إلا بصرف عبادة الله إلا بصرف العبادة له قال الله جل في علاه وإيهما نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أوليائه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا الجنان الذي اجلتنا هذا للسحر نفسه وأما للذي يتعاطى السحر بأن يعالج بالسحر أو هذا بالأدى جادلة فإنه ينزل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتعرفه في الصدر كفر بما أنزل على محمد طب كيف هذا كفر هذا شرك في الربوبية من في الإلهية أولا في الربوبيه لانه يصدق أنه عندما بالغيب بالغاية فإذا صدقه فقد كذب الله عندما قال كل يعلم نفسه وتعرض الغيبة إلا الله الثاني النوع الثاني شرك في الإلهية لأنه لا يمكن أن يفعل ذلك إلا أن يصرف عبادة اللي غير الله تدفع لها كالنزل والزبح أنت تعلم أن الدجاجلة يأتون للجهلة لابد أن تأتي بديك وهذا الديك يكون له رجل طويلة وفيه ألوان ثلاثة ثم يزبح في مكان معين وكل ذلك يفعل يفعلونه والزار وغير الزار الزار اللي, اللي بيحدث من النساء الجهلة فهؤلاء يصرفون العباده لغير الله في شرك بشكل الربوبيه ولزم من وقوع شرك الربيع ان أن يقعوا في شرك الالهي في شرك الالهي هذا بالنسبه للكلام على السحر ووقوع المشركين في هذا الباب اهل الجهلية قبل مبعث الناس فجاء النبي يحذر من هذا السحر ويبين ان هذا من اعتقادات الجهلية ويبطله ويظهر الشرك في تعاطي هذا النوع هناك مسألة اخرى وهي ايضا وقع فيها الذين كانوا قبل مبعث الناس انهم اشركوا في الحاكمية هذه. جعلوا الحكمة لغير الله اهل الجهلية بانهم جعلوا الحكمة لغير الله جل في علاه وغير ما موضع من كتاب الله جل في علاه أظهر الله ذلك أنهم تحاكموا لغير الله وما كان لهم أن يفعلوا ذلك فبدلوا دين هم كانوا يدينون بدين من قبل النبي السلام إبراهيم عليه السلام صحيح فبدلوا بدلوا دين إبراهيم وإبراهيم كان أم قانتا يردهم إلى حكم الله جل في علاه فأنشأوا أحكاما وتحاكموا لغير الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم باناده من الكفر مكانا عندما دخل عليه عدي بن حاتم فبالتبديل والتحريف في الانجيل لما دخل عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع عنك هذا الوثن على الصليب ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقرا اتخذوا احبارا اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله شرك يقول الان طبعا الحاكميه الحاكميه الغير الاهي دي شرفروبيا في الالهيه كما يقول باي قال اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله فقال والله ما عبدناهم ما سجدنا لهم ولا صلينا لهم قال أما حرموا عليكم الحلال وأحلوا لكم الحرام فاتبعتمهم قالوا قال تلك عبادتهم الانقياد ركن التعبد الأصلي الانقياد لأحكمهم من دون أحكام الله وانظر كيف أنكر الله على أهل الجهلية نوم ما تحكموا لله جل أم لهم شركاء إنكاراً, انكارا ظاهرا صريحا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء طبعا البحيرة والسعيبة كما قال الله جلاله ما جعل الله من بحيرة ولا ولا وصيلة ولا ولا فالدلاله انهم أنهم اخترعوا أحكاما لم ينشئها الله اللي في علاء إنما النسيء زيادة في الكفر سفر يؤخرون الشر حرام ويقدمونه من أجل مصالحه <تصفيق> هذه المسألة العظيمة اسمها تاييف القوانين يعني أنا سأسأل سؤالا واضحا والإجابة عليه يظهر لكم ما نحن فيه آه الله أعلم بالذي يصلح العباد ويفسدهم أم لا أجيبه أعلم سبحانه وتعالى البشر يعلمون أم يجهلون الرجل لا يعرف عند المساء يأكل أم لا يأكل ولا يدري غدا عندما تشرق الشمس سيكون على سرير المشفى او على سرير التغسيل والقبر أم لا لا يعرف فكيف يعلم بما يصح الناس ويفسده كيف كيف نترك هذا الاشكال, الاشكال عظيم الذين ينحون شرع الله على جانبا كانهم يقدحون في الله جل فعلاء ويقولون لا نثق فيك انك تعلم الصالح من, من الطالح الذي يصح من, من الذي لا يصلح ويقولون نحن افهم للصالح من الطالح منك بلسان الحال فالله جل فعلاء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون اذا كان الله يعلم ما ينفعك وما يضر غدا أتجعل رأسك وبدنك في من لا يعلم شيء أم تجعل بدنك ورأسك في من يعلم كل شيء فالغرض المقصود الجهلية فعلوا ذلك أطاحوا بأنفسهم وأنهم ما تحكموا لربهم فقال الله جل في علامة أمنام شركاء من الدين ما لم به الله قال الله جل في ما بين الأحكام التي اخترعوها اختراعا وسوي عليه. قال الله جل على وأنعام حر ما تزوروها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه. وايضا قال اصرح من ذلك قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصفوا الساناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب لتفتروا على الله الكذب لذلك الله تعالى هو الذي خلق ورزق والذي يعلم ما كانوا ما يكونوا يكون وما يكون لو كان كيف سيكون فلابد ان يكون له الحكم المطلق قال الله عليه جل الا له الخلق والامر قال الله جل وعلا ان الحكم الا لله دخل المسلم على رجل يكنى ابي الحكم فدخل عليه فقال له السلام متعجبا متعجباً لما يكن هناك بذلك؟ قال والله يا رسول الله ما اختصموا في شيء قط إلا رجع إليه فحكمت بينهم فعيش فارتضى القوم بحكمه فقالوا ﷺ لا إنما الله هو الحكم والحكم لله قال لا غار إنما, إنما, إنما, إنما الله هو الحكم والحكم لله إلى في ما اسم ابنك الكبير؟ قال شرايح قال أنت أبو شرايح لست باب الحكم أنت أبو شريح وغير الكنية لأنها تضمنت المعنى فإن تضمنت المعنى وفيها تذكية النفس وفيها منازعه لله وفيها أولا لابد أن تمحى قال لا أنت أبو شريح إن الحكم إلا لله سبحانه وجله في علاه ولذلك العلماء يقولون الحكم من الحكم والحكم المطلقة لله جل في علاه فأحكام الله أحكام النافذة فيها المصلحة المفسدة فيها فيها المصلحة فيها جلب المصلحة وضرب المفسدة وفيها الحكم العظيمة التي تعود على الناس بالنفع والأمن والأمان لا أمان لك إلا إلا في إيش إلا إلا في شرع الله ده يدفع الله ولنجال إلا في الله ده لو كانوا يعلمون لذلك الله تعالى يقول لله للجاهلية قبل ما يبعث فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله إيش؟ حكما لقوم يقنون لكن إذا قلت مثلا أننا في زمان نحتاج أن نعلم الناس مسألة الشرع وحدود الشرع وحدود. نعم صحيح في بعض الأمور التي إذا جهل المرء فيها يعاديه فهونا رفقا بالناس حتى يعني يعلم الناس الأحكام الصحية التي ممكن تجرع عليه لكنني لابد أن أتكلم في مسائل مؤينة في مسائل لابد جزماً أقول هذا من حصول الشرع لا تغير بحلم الأحوال وانك أحكام ممكن تعطل ممكن تعطن نعم عطلها عمر لست أنا عمر لم يقطع ليد عام الرماضة وقاطع ليد دي إيش حد من حدود الله واجب من شرع وعطلها عمر بن الخطاب ما عطلها ما ما استطاعني أفعلها لوجود الشبه والأحكام الأحكام لم تنتبق انطباقا كاملا أنت في عاصل ممكن أن نقول بذلك نقول الوصف لا ينتبق انطباقا كليا والناس أيضا لابد من تدريجهم في العلم في هذا الباب حتى ينتبق الوصف كليا فإذا انطبق لا تأخير ولست أقول أن تحريم الخمر بالتدريج أروح أقول له الآن لا تشرب الخمر قبل أن تصل إذا أردت الصلاة لا تقلب الصلاة عند السكارة إذا الرجل الخمر لا الخمر حسما حرام لكن مسألة إقامة الحد عليه مسألة, مسألة العقاب عليه هذه المسألة ينظر فيها في تطبيقها وانطباق الوصف, الوصف يكون منطبق كاملة أم وتدريج الأمر للناس وتعليم الناس كما قال عمر بن عبد العزيز لابنه والله يا بنيا لو أتينا بالحكم كليتا نفر الناس منه إيش كليتا فنقول بذلك لكني لا أقول بأن هذا عشان ما فما حد يقول أن هذه سنة تدريج تعاد مرة ثانية الأحكام قد حسمت لكن هناك أحكام يصوبها الاجتهاد في الوصف المنطبق الكلي فهذا الذي يمكن أن نقول بأنها تنزل المنزلة التي نزل فيها عمر المخطاب بنوه لما جاءت الشبهة لم يقطع اليد عام الرمادة فالغرض مقصود أنه أيضا من أحكام الجهلية أنه حكموا غير شرع الله دل فعله مع أن شرع الله دل فعله قد أتاهم قد أتاهم شرع الله في علاه بإبراهيم عليه السلام ولذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليمه بل اتهم الله بعض الذين فروا عن حكمه بالنفاق عندما قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمانوا بما انزل لك وانزل من قبلك يريدون أي يتحاكموا للتغوض واخد أمروا أي يكفروا به هناك يعني رواية ضعيفة أن أمر رضي الله عنه وارضاه جاءه رجل فقال تحاكمنا الى رسول الله سلم رجل من اليهود رجل من المنافقين اختصم فقال نتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لان الحق كلام اليهوديه وهذا عدل الاسلام لا جور ولا ظلم ان بروهم وتخصطوا اليهم ان بروهم قال اصحاب الهوى واصحاب الضلاله البر ود القلب هذا خطأ فاحش وقد قال بعض الفضلاء بلاء منه مش نقيتي وهو فح وقد أخطأ خطأ في عيشا في هذا الباب وفسر البر بالود وهذا خطأ مبين خطأ مبين لذلك لما فلما لما فسر البر بالود قال والولاء المحرم عام يستثنى منه أمور بهذه الآية خطأ مبين البر هنا معناه القسط أنت مروم تقصط وليه من العطف أصف بيانه العدل هنا عصر بيان معناه العدل العدل في المعاملة لا تظلم لا تتعدى على العرض لا تتعدى على الدم فالذين يستفكون دماء النصارى ويتهجمون على أعراضهم واموالهم حرام حرام حرام هذا فعل خوارج لا يجوز بحلم الأحوال التعدي على هذا بحلم الأحوال حتى قلت بقى ذمي ما تقول ذمي تقول له وصف آخر ده أمر أمر نبحثه مرة أو نتكلم فيه بعد ذلك لكن نتكلم على أنه الآن لا يجوز لك اهدار دمه بهذه الطريقة بحال من الاحوال حرام هذه دماء معصومة لا يجوز سفكوها واموال معصومة واعراض معصومة لا يجوز بحال من الاحوال التعدي على هذه الدماء ولا عالي الاعراض على, على هذه الاموال فالغرض المقصود قول الله جاء ان تبروم ان تقصطوا ان تعدلوا في المعاملة لما ذهب عبدالله ابن رواحة لقسمة قد, قد عامل اهل خيبر بعد ما فتحها عمل اهل خير بالمصالحة. عملهم على شطر ما يخرج منها هم على الزرع والنفقه وعلى الحصاد وعند الحصاد يأتي من سلو يأخذ الشطر ويترك لهم الشطر فكان الذي يأتي خرصا يعني يقدر الشطر والشطر عبدالله من فعرضوا فأرادوا رشوته وهذا شغل معروف هذا هذا اليهود يفعلون وهذا ذاك الرشوة لا تدخل بلد إلا وقد أسقطت من كان عرق الناس فيها إلى أسفل الناس فيها لعن الله الرائش والمتشف والرائش فالرشوة من أفسد ما يكون للناس فأرادوا رشوتها فقال إخوة القرد والخنازير، والله يجئتكم من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إليه وشير إليهم ولا يحملني بغض لكم وحبي له ألا أعدل معكم فقالوا نعم والله هكذا خلقت السماء الأرض نعم إقرار العدل العدل فالبر هنا معناه العدل الود، بحال من الأحوال العدل لا الود انت بره متخصص يعني هذه الاحكام لو كانت عدله وانا اقول لو نزل تحت احكام الشريعه لو وجدت عندي كل العدل هم عاشوا في امان وامن وسلام وفي رخاء مع احكام شرعه الالهي لا نضره على لازم الناس شيئا الناس عموما إن الله لا يظلم الناس شيئا فلو ربك لا يمن حتى يحكموا في مشره بينهم فجاء اليهودي مع المنافق للمسلم فحكم اليهودي لان هذا هو العدل فقال من المنافق اليهودي لا ارضى ذهب الى ابي بكر فذهب الى هذا حديث ضعيف لكن مع صحيح فذهب إلى ابي بكر فحكم بعد ما سمع الى حكم لليهودي هذا العدد حكم شريح لمن لليهودي على علي قال هذا سيفي قال اين البيانة يا امير يا امير المؤمنين قال ليس لك الا امينه قال اي هو قال اين اين البيانة فلم يأتي بالبيانة فقال السيف لك فقام الرجل فقال يحكم لي وامير المؤمنين يجلس مستوي معي في المجلس لا والله إن هذا الدين لدين العدل اشهد ان محمدا رسول الله فحكم ابو بكر لهذا الرجل اليهودي فقال المنافق لا ارضى فذهب والحمد لله أنه ما ذهبوا ليش عشان ربنا يرى فينا نرى فيها آية فذهب إلى عمر بن الخطاب فسمع عمر فقال, فقال, فقال أن المناء اليهودي ذهبنا الى رسول الله فقال الرجل لا لا ارضى نذهب الى بكر فقال لا ارضى ثم قال نذهب إلى عمر قال انت ترضى بحكمي قال نعم قال وانت قال نعم قال انتظروني فدخل فأخذ السيف في سلطة فأطاح برقبة المنافق وقرأ قول الله العالى فألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجل في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليم هذه آخر ما نتكلم عنه في هذا الباب أقول قولي هذا واستغفر الله عليكم سبحانه وتعالى ربنا وحمدك أشهد على لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبقي زادكم الله حرصا ونسى الله الرعالى نديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيين أبدا